أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه وجع كل نفس ما سائق ما سائق شهيد لقد كنت في مفلت من هذا فكشفنا sam so